لا إله إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لواذ ربسا شديدا من لدنه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 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمالا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 لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة مِنْ ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدر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 انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم الا تفلحوا اذا ابدا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 وَٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ ۖ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلغَدَٰتِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ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 وَمَن يَشَأْ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَّارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْنَى يَشْوِي الْوُجُوهَ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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ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 وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من طفية، ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد.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 وأحيط بثمره فأصبح يطلب كَفَّيْهِ على ما فق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربه أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أنزلناه, كما إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَتَاعَهُ فَكَسَاءَهُ زُخْرُفًا ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَى كان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء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 ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزة ويوما نسير الجبال ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرِضوا على ربك صفّاً وعرِضوا على رَبِّكَ صفّاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعل لكم موعداً ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغير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 ما لهذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا وإذ قلنا بالملأ أولئك تسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 ويستغفروا ربهم إلا أَن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب طبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق والتخذوه آيات وما أنذره زواه ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 لَمَّا جَاوَزَ قَادَنِ فَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنا لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آفارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى إذا جاء أهل قرية استطعما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدا رج يريد أي قط فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجران قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر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 فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رحمان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئتين ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبان قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا